جاء رجل الى الحسن البصري فقال يا ابا سعيد انقطعت الأمطار فبما تنصحنا قال بالاستغفار ثم ذهب فجاءت امراه فقالت يا ابا سعيد لم يرزقني الله بالولد فبما تنصحني قال بالاستغفار فذهبت فجاء رجل فقير فقال يا ابا سعيد اني رجل فقير بما تنصحني قال بالاستغفار فقال من عنده وكل شيء حله بالاستغفار قال نعم إنه قول الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين جاءك الهن أكثر من الاستغفار تأخر المطر أكثر من الاستغفار أصابك ضيق الصدر والكآبة عليك بالاستغفار تأخر المال وزادت الديون وكثرت الهموم عليك بالاستغفار ليس هناك أفضل من الاستغفار كان لقمان يجلس مع ابنه فيقول له يا بني يا بني أكثر من قول اللهم اغفر لي دائما قل اللهم اغفر لي فإن لله عز وجل ساعة إجابة لا تدري فلربما وافقتها قل دوما استغفر الله في صباحك ومسائك في ركوبك وجلوسك وقيامك وقعودك واطجاعك أكثر من الاستغفار كان النبي يجلس في المجلس فيستغفر الله سبعين مرة واحيانا مئة مرة وكان يكثر من قول اللهم اغفر لي وكان يقول احيانا استغفر الله العظيم واتوب اليه ولما انكسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى صلاه الكسوف ثم سجد فسمعه الصحابه يبكي يبكي وهو يقول اللهم اللهم لم تعدني هذا وأنا فيهم اللهم لم تعدني هذا وهم يستغفرون وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون كان أحد العلماء ممن أدركناه إذا ركب السيارة يكثر من الاستغفار طوال ركوبه للسيارة فسأله أحد أصحابه يا شيخ أنت في سيارتك دائم الاستغفار لما هل في هذا فضل؟ قال الم تسمع قول الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فإنني أفعل هذا أن الله أن لا يصيبني بحادث في هذه السيارة لا يعذبك الله وأنت تستغفر يفرج الله همك إذا استغفرت هذه امرأة اتصلت على الإذاعة يوما عندنا فقالت أصبت بالعقم خمس عشرة سنة عجز الأطباء كل طب حاولته كل علاج فعلته كل بلد يتكلم الناس عن طبه سافرت إليه خمس عشرة سنة حتى أيست فسمعت نصيحة من إحدى الأخوات تقول لي عليك بالاستغفار فقط تقول فضللت استغفر الله أنا وزوجي ستة شهور ستة شهور لم ينقطع من الاستغفار مو ولا يومين ولا شهر ولا شهرين ستة شهور بلا ملل ولا كلل فاتصلت علينا في الإذاحة تقول ابشركم رزقني الله عز وجل في الولد بعد ستة شهور من الاستغفار إذا خرج الاستغفار من القلب ارتفع إلى السماء ففتحت لها أبواب السماء